بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم عبد العبد ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين في, في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناه يا مالك الليل والنهار يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك الجوار Without inadvertent معقول عن المقبلات واشتفاضه وعندما في النبون هي وهو المنheit استمرعده اما رؤيهم بأمر عام قال ق tardه ه eigene اليدي هم عنه علينا وهو شغ الطبيت للج вз derechos مع المجللات من الفضاء والمقال فضويا بعض الوصف لأدوان مع أن هذا ذكر ذكر, ذكر النعم والاعتراف وشكر النعمة انما يكون بثلاثة أشياء الأول تحدث بها باللسان أو تحدث عنها باللسان والثاني الاعتراف بها بالقلب وأن الله سبحانه وتعالى مزدي هذه النعمة والثالث التصرف بها في مراد الله عز وجل أن تسخر هذه النعمة فيما يرضي الله تبارك وتعالى هذه أركان الشكر الثلاثة تحدث تحدث بها ظاهرا والاعتراف بها ظاهرا وصرفها فيما يرضي الله تبارك وتعالى نعم. <تصفيق> ولقد خير الله ولقد أحض الله على هذا هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم لأن قمتم الصلاة والهيتم الزكاة وأمنتم برصري وعظفتموهم وأقربتم الله فرضاً حسنا عهد الله سبحانه وتعالى لا أكثر عنكم لا. وهذا يدل على أن جذاء الله سبحانه وتعالى وتوابة انما هو موقوف على تحقيق الشرط فمن وثب عليه سبحانه وتعالى عهده اعطاه الله عز وجل الاجر الذي رتبه على ذلك ولا يحصل الانسان شيئا من غير عمله وانما على قدر عملك تاخذ قد ياتي فضل الله سبحانه وتعالى فيضاعف لك الحسنات قد يعطيك الله عز وجل على النيه لكن النيه داخله العمل قد لا تعمل لعذر والله سبحانه وتعالى يعلم من حالك ان لو قدرت لعملك او كنت مواظبا على هذا العمل ثم حال بينك وبين العمل شيء عذر أو كذا فانه تعطى أجر هذا العمل كما جاء في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو صافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمله صحيحا مقيما إذا العبد صاعث فانشغل عن الصاعة التي كان اعتادها في الحضر أو مرض فانشغل عن صاعة التي كان يعمل في صحته فإن الله تبارك وتعالى يرحمه بجعل الأجر له لأن الله اطلع على صدق أما يجلس الإنسان مع القدرة على العمل ولا مانع ويجلس الإنسان ولا يجد عذلية سبحانه وتعالى ويطرق أمر, امر الله عز وجل فان الله سبحانه لا يعطيه اجر ولا تواب ذلك اوف بعهدي اوف بعهدكم ان تصدق الله يجعلكم فرقان من يعمل سوءا يوجد به ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يبا هذا مشروط بهذا هذا مشروط بهذا فكيف نرجو اجرا من غير عمل لازم العمل نعم ثم الله على منه هذا وشياده وشياده وشياده نعم، ولهذا كاذب من يقول أنا أخاف الله واخشى الله ولا يعمل. أما أنك لو خفت الله وخشيته سبحانه وتعالى لعمل. أما أنا خائف من الله خائف من الله ولا يعمل. لا. فإن قال قيل حديث الرجل الذي قال إذا أنا مت أحرقوني وكذا. نقول ما وقع الخوف من هذا الرجل عند نزول المركبه وما كان من العمل واذا لو كان قبل ذلك لكان جربته نعم لا صلى <تصلح> الله عليه وسلم. أما وقينا في وذراء في ذلك ترتدي وثائق تقرار عليه. ولهذا وذكر ذلك الدين ليس في وقت فصلا مو مطابق في سنه مناسبه. كان موثق من عندكم من الكتب هذا إذا كانوا يريدون الحق، إذا كانوا يريدون الحق، وخلوا بين أنفسهم وبين معرفة الحق، حصر لهم الإيمان، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما بين يديه، لن يخالف، يعني معنى ذلك أن النبي لم يفسر هذا الأمر، ولم يأتي بأمر جديد، إنما أتى بما في كتبكم أنتم. وقرر ذلك واخبر عما في كتبكم وهذا ادل دليل على صحه نبوته ورسالته فهل امنتم به هذا لو كانوا يريدون الايمان اما هؤلاء فلا يريدون ترك ما هم عليه حسدا وحقدا وتعصبا لما هم عليه واعراضا وهذا عند المتعصبة دائما ليست المسألة غياء الدليل حتى لو جئت بالدليل ولهذا ان نظرك صاحب هوى فانه ينظر الظفر بك فقط إن ظفر بك واسكتك حفرته الغل، وإن ظفرت به وبينت له الدليل صار يجادل بغير حق ويماري ولا يستمعك فليست المسألة عندك خفاء الدليل وإذا أتيته بالدليل قال فمعت وأطعت إنما المساله عنده أثر للهوى الذي في قلبه واتباع للضلال قال سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم في أوضح من هذا ليس هناك أمر أوضح من هذا يعرفون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته مثل ما يعرفون ابناءه قابلتم رجل مرة مثلا أصطف يا أولادي وإلى ليس هذا ولدي أولا في شك والله ما أجد لا ابني ولا مش ابني إلا إذا كان مجنون أو شبه مجنون فكذلك هم على يقين بنبوه النبي صلى يقين الله عليه وسلم مثل يقينهم بمعرفة ابنائه ومع ذلك نستبعه فنعود بالله من الهوى ليست المسألة هي خفاء الدليل عند أصحاب الهوى, الهوى ولكن المسألة سوء القصد الذي عندهم والذي يحجب قلوبهم عن معرفة الحق وعن ادراكه وامتثاله. ولهذا السلف رحمه الله ما كان يفرحون بالمناظره المستجعة ويستخون الباب دائما إنما كانت المناظرات محسوبة ضيقة النطاق السلف ما كانوا يعرضون أنفسهم على المبتدع تعالوا يلا نظركم لا انما السلف يفرون من مناظره هؤلاء لمن يعلمون ما وراءه هؤلاء اصحاب هوى ليسوا اصحاب حق ودون الحق فاذا ظهر لهم الحق وبان اتبعوه واتزموه لا ولهذا من جرب منكم هذا الامر مع بعض المتعصبين لاي فكر من الافكار يجد هذا جليل والله إن سكتت ولم تستطع الكلام قال شيئا خلاصة ضار لي حجة وأنا وإن كنت صاحب حجة حاول الأكثر والدوران والجدال والمراء حتى يخرج من الجنسة ولا يمكن بل قد يطلب الأمر يخرج من الجنسة ولا قول له ولك والله أنا ناقشت فلان وإلا ناقش الشيخ فلان ناقش الشيخ علان حجته والله إذا لي والله إذا قال لي أنت على الصواب والله أيد قولي والله كذا لأن صاحب اله وكما انه لا يقبل الحق اذا ظهر الدليل فليس ببعيد ان يكذب وان يسترد ولهذا لا تفرح يا اخوان بالمناظره مناظره اصحاب بها ولا, ولا تحرصوا عليه الا اذا انت رجلا يقصد الحق فعلا وان غنيمته الوصول فهذا لا باس اجلس معه ووضح له انما لو جبت أنت مثلا نصفا من الكتاب والسنة لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا يرتدعون ابدا والله ما يقفون عند نصوص ولا يقفعهم نصوص كم ربع الخوارج نصوص تبشير الصحابة في الجنة رضاهم منعهم لما قتلوا الصحابة وقاتلوه منعهم النصوص في الفضل يعني يقف على الخوارج مدح الله للصحابة في القرآن ما يقفر كان منع قتلت عثمان والنشوص الواردة في فضل عثمان ولا هذا يقفر يقفر على أحد من الأمم أن عثمان هو وشر من يعني هذا يقفر عليه كيف يتجرى مسلم على قتل رجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كيف يتجرى واحد إلا منافق معلوم النفاق صاحب هوى تمكى من هوى من قلب فأصحاب الهوى لا ينتظرون نصا ابدا ولو أتيت بجميع النصوص كل نص طلع لك فيه كذا, كذا, كذا على حسب ما يريدون شوف الهوى يصل إلى يقولون بأن فرعون مات مؤمن ويجيبوا نصوص القرآن حتى لما قال يا ربكم الأعلى يا جماعة في مسلم ينكر هذا حتى لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى كافر أكثر أهل الأرض من اكثر أهل الأرض ما ذكر الله رجلا باسمه ما ذكر فرعون لعثوه وعناء ومع ذلك يكون نفس نفسه انا ربكم الأعلى ليجعلونه غاية في التوحيد سبحان الله غاية في التوحيد لقد ادرك الحقيقة الغائبة حقيقة الكبرى في الكون هذا على لسان ابن عربي وابن صارد وابن سبعين وهؤلاء المهوسين المهوسون المجنونون الذين فتحوا على أمة بابشار لقد ادرك فرعون حقيقة حقيقة الحلوء والاتحاد وانه حينما قال أنا ربكم الأعلى وليه قال الأعلى. سلام شوف الفقه شوف, شوف العروض في الفهم يعني انا ربكم مباس الأعلى لأنه يقابل العلوم علوم الرياسة وعلوم القيادة التي عليها فرعون فرعون هذا أعظم منوك الأرض فهو الملك الأعلى فيناسب أن يكون برضو الرب الأحلى فرعون الرب الأعلى ليس أي رب إنما هو الرب الأعلى ولهذا كان على رأس الموشدين فطرح شكلا مش منطفق وعند المصوصة وعند القرآن موجود تنتبه أخوان هذا مرحض دقيق ومعنى لطيف انتبه لو تفيده مسلكا صاحب الهوى لا ينتظر نصا يرده أبدا صاحب الهوى ينتظر غفلة منك يقتنصها وقول لك شوف إنما تجيب الشيخ الفلاني ولكن انا عندي الشيخ الفلاني فتجيب الشيخ العلاني يقول لك لا شيخ الفلاني أحد وليس في المسألة الشيخ الفلاني والشيخ العلالي إنما المسألة هات من يقول بقوله بس فبنو إسرائيل هذا مع كونهم أفضل الأمم بعد هذه الامم وكم مدى الله في القران وبين فضلهم عليهم ولقد فضلنا بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين اخذنا لهم الكتاب والحكم والفكر والحكم والحكم والنبوة وصفناهم على العاملين ومع ذلك هذا يدل لك على عظمة الخالق وأن الطحابة رضوان ري عليهم كانوا غايه في الامتثال والاتقان هذه أمة لم تتكرر الا الحمد أمة الطحابة أمة لم تتكرر معنا <تصفيق> يقول لكونكم من أهل الكتب والعلم، ولكن الآن في كثير من من أوتي العلم أوتي الكتب ما يهتدي لنصح في هوى وليس كل من آتاه الله سبحانه وتعالى العلم وفتحت له الكتب تحصل له لذلك والا فالله سبحانه وتعالى يقول وثوا عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان نرغوي آتاه الله الايه لكن انسلخ منها انسلخ منها وبين الله سبحانه وتعالى ضلال بني اسرائيل فولتكم انكم تدعون الى الخير وامرون بالمعروف ونهون عن المنكر الى ان قال ولا تكون كالذين ها تفرقوا ثلاث مين بعدي يبقى ولا لا ولا بعد فقد البينات ولا, ولا. ولا التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم تكذيب برسلكم لا وعقب لأن ما جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءني وكما جاء به عيسى فان كذبتم بما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبتتم بما جاء به بالمرسلين ولهذا التكذيب برسول تكذيب بجميع المرسلين لهذا قال سبحانه وتعالى في الكتاب كذبت عاد المرسلين لم يقل كذبت عاد رسولها انما قال كذبت كذبت عاد المرسلين فدل هذا على ان من كذب برسول واحد كمن كذب بجميع جميع نعم قل امنوا بالله وما انزل اليكم قل أمنوا بالله وما انزل اليكم وما انزل الى الى ابراهيم واسماعيل ويعقوب وما اتى موسى وعيسى وما اتى النبيون من ربهم لا نفرق بين نحرنا كل هؤلاء على دين واحد وعلى طريقه وحده لا خلاف في اصل الرسالة وهو توحيد الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمتهم رسولا أن اعبدوا الله والسبب طوله وإن اختلفت بعض الشرائع اختلفت الشرائع في بعض الأموم لكن أفضل دين واحد <تصفيق> من رسول رسول هذه قاعدة أخرى بل قاعدة الأولى أن من كذب برسول حكمه حكم من كذب بجميع المرسلين فلو امن إنسان بجميع الأنبياء إلا موسى كان كثيرا لو امن بجميع الأنبياء إلا يونس كان كافرا لو امن بجميع الأنبياء إلا نوحاً كان كافرا كذلك لا يسلم ولا يصح الإيمان بما جاء به الرسول الا أن تؤمن بجميع ما جاء به فإن امنت ببعض وكفرت ببعض ما صح هذا الإيمان ولهذا قرر العلماء عندنا أن من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة كفر واحد مثلا آمن بمجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاه حكمه كه? هل ينفع إيمانه بجميع ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا واحد آمن بجميع ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا الزكاه إلا الحج إلا كذا هذا يظفر أفأ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يصلح لا بد من الايمان بجميع ما جاء به الرسول إذا عندنا أمر الأمر الاول لا بد من الايمان بجميع المرسلين وان من كذب رسول كذب بجميع المرسلين لقول الله سبحانه وتعالى كذبت عاد الأمر الثاني أن من كذب ببعض ما جاء به الرسول حكمه حكم من كذب بجميع ما جاء به الرسول لا فرق ايش فرق هذا كافر وهذا كاثر اللي قال والله أنا كل ما جاء به محمد كذب صلى الله عليه وسلم واللي يقول والله ما جاء به محمد هو صواف إلا الصلاة فهذا نجحده أو الزكاة نجحده أو الحج نجحده كلهم يشتركون في الكفر ولكن ما ظلمات بعضها فوق بعض وهذه قواعد مسلمات لكن للاسف الشديد هذه المسلمات أصبحت صعبة في عصور ضربت الشبهات بأطنابها حتى غدت قلوب بعض من ينتسب إلى هذه الأمور وأن من آمن برسوله ولو اقتصر إيمانه على الإيمان برسوله فانه مؤمن ولا يلزم أن يدبع نبياً آه، لأن نبوة نبي ثبت، وهم أمة أنزل الله عليها كتابا فهو مؤمن بالله ومؤمن بالنبي، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ نصر على الايمان يهود على الايمان من شاء منكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً أو مسلماً كله ذلك على حد سواء. حتى قال أحد المفتونين. وددت لو اتى اليوم الذي يجتمع تحت سقف واحد المسجد والكنيسة والدير يصبح الجميع في مكان واحد لا يدخل المسجد يدخل واللي يريد يدخل الكنيسة يدخل واللي يريد يدخل الدير يدخل كله سواد كله سواد الله يقول فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر لا يدخل من يوم منه لا حاجة عشيبة. لا يكره في الدنيا فهم نصوص إن ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذ بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا اول نص اول صفحه في المصحف بعد الفتح والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربك اولئك هم المفلحون ومن يحتاج غير الاسلام دينا فلن يقبل منه قل يا الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم بل من هذه الدعوه سبحان الله الدعوه التوحيد دعوه, دعوة إلى اتباع الناس جميعا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من خالف ما عليه امر الرسول ولم في كافرا اصبح هذا اللفظ عزيزا عزيزا ما ما واقعه الذي ينزل عليه اليوم كافرا دين ما ندري اصبح اخا اصبح حرا اصبح على دين اصبح مخيرا ما ندري ما ندري تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الارباد من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا ايه لان مسلم احنا للمسلمون ان تولوا فما بقي الا الاسلام هذه المسلمات كان لا ينبغي الوقوف عندها لكن للاسف الشديد بعد غزو وتشرب كثير من المفتونين لمثل هذا الذي ينشر في العالم اصبح الناس حاجة الى التنبيه على هذه المسلمات والاصول لأن هذه المسلمات تهدم تحت الشعار الخطير الذي وإن كان ظاهره مثلا قد يدعوه بعض الحق اللي أنا في باطنه الضلال ما يسمى بتغيير الخطاب الديني تغيير الخطاب الدين والأطفل تغيير النص الدين نفسه لو استطاع. وما ندف لا الله نحوه لبينهم وبين ذلك لكن ما ندل. حقيقة ما نأمن ما نأمن والله ياتي الى النص التبديل والتحريف لكن الله عز وجل يحفظ كتابه وسنه نبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا يدلك على ان الايمان لا يستقيم فهمه في ذهنك الا بمعرفة ضده فبضده تتميز الاشياء ومن لا يعرف الكفر لن يتطور ايمانا لهذا قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا بد ان تعرف الكفر بالطاغوت ايه هو الطاغوت وتكفر به وتؤمن من الله فالايمان بالله سبحانه وتعالى ما تتصور تصور صحيحه الا اذا عرفت الكفر عرفت الكفر ولهذا يقرر الله عز وجل بين ذكر الايمان والكفر كثيرا لانه بينضيه تتميز الاشياء وكلمه التوحيد اصلا هي قائمه على هذا قائمه على تحقيق التوحيد لله سبحانه على وحده ونفي التوجه لغيره لا اله معبود الحق إلا الله سبحانه وتعالى إثباته الألوهية لله الحق لابد تعرف الهه الباطل وما سبب وطولها حتى تعرف الإله الحق معنا كان نشيه مجرد وضعه إلى كبه عكسى ما منه وصاب عظيم من وحيشه من أستاذة يبديل في التعليم تتبقى الثاني عاملنا الثنائي ومخصياء العرب على الزعادة الأبنية فطال في وهو يطلب من التناقض والمسآل الثلاثية والمقونة والبعالة <تصفيق> وهذا اودى دل على الاختصاص واياي فتق ولم يقل لا فتقوا اياي فهذا يدل على الاختصاص كما قال سبحانه وتعالى اياك معبود واياك نستعين تقديم هذا الضمير الذي حق التاخير يدل على الاختصاص معي وإداية وين على الثامن المستدير كما أن لكم على على ثم قال ولا قرأت وأجدوا أجدوا اغلاق الحق بالباطل خلط الحق بالباطل هذا واحد كتمان الحق هذا اثنان وكلا الامرين من قواعد اهل الضلال الذي على رؤوسهم اهل الكفر والاده بالله وقواعد الضلال قواعد عامة ولا يعني مثلا أن مثل هذه القواعد العامة للضلال أن الله يذكر عن بني القرائل انها محصورة فيه وخاصة به أو أنك إذا تكلمت عن قاعدة من قواعد هذا الضلال وأنك تلبث الحق بالباطل وهذا شان مثلا من ضلة يقول قائل ويعترض معترض يقول يا اخي انت تسوين باهل الكتاب انت تسوين بالمشركين انت تسوينا بالكافرين انت تحكم علينا بالكفر تحكم علينا باننا على منهج هؤلاء نحن لا نحكم عليك بالكفر لكن نقول احذر القعده وحده وإن تفاوت الضلال لكن مصعب الضلال وحده ولا نقول هذا من قبل انفسنا مثل هذا اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في على الصحيحين انا جن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور انبياء ومساجد الا مساجد؟ فاني اناهاكم عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد. تقول عائشه التي فهما من نص النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحذيرا الأمة من أنفنش ومنها هؤلاء يحذر ما طنعوا يحذر ما طنعوا وقال الله تبارك وتعالى في أول صورة اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الظالب هذا وانفسره كثير من الفكرين بيئة اليهود والنصارى إلا أن هذا من باب التدفير بأفراد ببعض أفراد العام ليس الأمر قاصرا عن يهدي والنصار وإنما كل من عرف الحق فكتم وظل على علمه ففي شبه من اليهود المغضوب عليه وكل من عهد الله سبحانه وتعالى على جاري من غير ففي شبه من النصارى الضالين فقواعد الضلال لابد ان احضرها ولو كانت راجعة في اساسها الى اليهود والى النصارى والى المشركين لانها قواعد عامه فمن لبث الحق بالباطل فيه شبه من اليهود ومن كتم الحق فيه شبه من اليهود وهذا والذي من هو الذي فهمه سلفون الصالح قال سفيان فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود وما كانت في ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصار احذر أن تقول مثلا إذا ذكرت بقاعدة الضلال في الصلاة قاعده قاعدة الضلال في الاستدلال في قاعدة الضلال في أمر المخالف أن تقول مثلا بأن هذا خاص باليهود أو خاص بالنصارى أو خاص بالمشركين لا احذر فإنك منهي عن بهم ومن تشب بعد قومه فانه نعم عن الحق الحق من, من؟ الحق <تصفيق> ذلك مبنية مبنية في في لا على قاعدة الثمانية التي يظنها البعض قاعدة سلامة الصدر وحسن الظن في ترك المقتدعة دون الرد عليه. فان بعض الناس يظن أن ترك أن الرد على المقتدعة وإظهار عوار المتجعة أن ذلك من الخوض بالباطل وأن هذا من آفات اللسان وأن هذا من يقطع عواصر الأخوة لو قلنا بهذا لضللنا سنفنا الصالح هل من بدعه قامت وظهرت سواء على مستوى الفرض او على مستوى الجماعه فلم ينبري لها ائمه السلف بالرد تعرفون يا اخوان بدعه ما رد أحد عليها سواء عند فرض او عند جماعه ابدا فهل كان السلف يخطئون الطريقه حين فندوا بدعه المسكه الجهميه والمعتزله والقدريه والجبريه وغيرها اولى اننا هل أخطأ السلف في الطريقة في ما أخطأ طريق إنما هذا طريق المستلين طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق الصحابه طريق الصحابة فإن من عامد الحق وعرضه وخرج عنه رد عليه بل إن الصحابة كانوا يبارغون في ذلك في الصحيح أن معاذة سالت عائشه رضي الله عنه قالت يوم المؤمنين ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت لها عائشه احروريه انت من خوارزم شددت عليها تشديدا بالغا مع ان معاذا ليست من هؤلاء وعائشه تعلم جيدا ما ليست من هؤلاء لكن هذا منطق هذا منطق ارجع للنص لا تتذخل بعقلك في هذا وإنما النص كان ينبغي أن تقولي كان ينبغي أن تقولي هل حائض تقضي الصوت أو تقضي الصلاه لكن ما هذا فيه إدخال العقل نوعا ما فعطتها عائشة بما يوافق سؤالها فقرت حرورية عندي كنا نشيط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيامرون بقضاء القوم ويمرون بقضاء القوم السنة أرجعتها الى السنه فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما قال له الرجل اعف بما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حنان ثم سرد وصفا وهذا في رد من النبي على المتبع على الضلال على الضلال فإذا من ربض على المتبع والرد على المخالفين المعتقد بأهل السنة والجماعة ليس داخلا في قاعدة المحظور بل هو الواجب على من قدر على ذلك الواجب على من كان عنده علم، فرأى بضعة أن يغيرها وأن يردها وأن يبين عراها وأن يفندها حتى تستبين سبيل المؤمنين وكذلك نفصل الآيات وليس تستبين سبيل المجرمين لا تدستبين سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين أما قائد السميع لا يا أخي دول بأعماله يا أخي الإسلام دول ودول ودول ودول كل يعمل يا أخي ليه يا اخي تزهق هؤلاء؟ ليه يا اخي؟ اترث هؤلاء؟ انت صنعته ما فعلوا أنت صنعت ما صنعوا نعم لو كانوا من دعاه الحق نعم يكتفي الانسان برد المخالفه اما ان كانت بدعا موصله فلا بد من الرد لازم لازم ما تميز والا تميز اختلط الحق بالباطل والثالث على الامه معرفه الحق واصبح الناس يتعبدون بالباطل وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا لا ينبغي ائمه الدين وعلماء السنه بفساد وبيان باطل المبتدعه وما أفرح المبتدعه بهذا التميع ولهذا نجد المبتدعه دائما يدعون إلى التقارب لانهم يعلمون ان لسان الحق قوي وهم يريدون ان يامنوا بذلك يامن فيدعون الى التقاط حتى اذا قروا نفضوا هذا التقاط وركلوه بأقدامهم وليس الا السير والدماء هذا هو الموجود ولا تلبسوا الحق بالباطل لكن لا بد من التمييز بين حق والباطل لا بد من التمييز بين سبيل النبي والصحابه وبين سبيل الممترعه والظلام لا بد من التمييز بين سبيل السنة السنه والجماعه ولهذا الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى وفقه الله ونفع به الامام احمد وفقه الله ونفع به ما قبل احمد ان يلتفت الحق بالبعض ابدا بل كاد ان يضحي بنفس بل ضحى بنفسه لولا ان الله سبحانه وتعالى حفظه والا فقد وقع رقبته للسيف في سبيل أن يلثبت الحق بالباطل بل أحمد تشهده رحمه الله تعالى ومن قال بأن من قال وقال بأن من قال بأن القرآن كلام الله مخلوق فهو جهمي ومن قال بأنه غير مخلوق فهو مبتدع يعني يقول أحمد رحمه الله أن المقولة هذه حصلت و على غير فصول العصور السابقه لكن احمد رحمه الله تعالى كان يقول بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى كلامه عز وجل غير مخلوق وكان لا يكتذب أن يقول الناس القرآن كلام الله وفقط لأن من قال بأن القرآن كلام الله ووقف أن هذا أيضا مبتدع لماذا لا؟, لا تقول إنه غير مخلوق إلا أن يشوف في قلبك فلا, يتعين فلا ينبغي التوقف بل يتعين عليك أن تكون غير مخلوق فالحاصل من هذا أن أئمة الدين وأن الى الله سبحانه وتعالى على هدي النبي والصحابه لا بد أن يميز الحق من الباطل حتى تستبين سبيل المجهدين وسبيل المؤمنين وليس هذا من الخوض في الأعراض، وليس هذا من آفات اللسان، فكما قال بعض السلف كما أن آفاته عن الحق شيطان أخر، فكذلك المتكلم بالباطل شيطان متكلم، فعندما شيطانان، عندما شيطانان شيطان متكلم وشيطان أخر، شيطان متكلم بالباطل وشيطان أقرص سكت عن الحق فبقي سبيل النجاة وهو أنت الحق بالحق أما ان سكت عن الحق او تكلمت بالباطل فأنت شيطان تكلمت أو سكت نعم ومن الحق دهار دهار مع وقفوا بالقرانه وقفوا عن الناسا لأن الثلاثة ما يقفلون في أدريدين بضيح للأمين فاقتروا بي أموتكم تهدى ثم قال وأقيم الصلاة أيضاً ورغضها قال من, أين أتى بها؟ أتى بها من أقيم. قال أدو اقيم والقيام وان تأتي باركانها وشروطها وان يواطئ القلب الجوارح في هذا بالخشوع معك <تصفيق> لازم الجمع بين الأعمال الظارة والبطنة هذا هو الكتاب ربنا من أول ما قرأنا المصحف احنا نجد الجمع بين الأعمال الظاهرة والبطنة. والبطنة هذا هو الجامع هذا هو, هو الإيمان الوارف في الكتاب والسنة هذا هو الإيمان الشرع. ظاهر وباطن ظاهر بلا باطن ما يخطط باطن بلا ظاهر ما يخطط إيمان قول من سنن اعتقاد من جنان عاملما هذا هو الإيمان الشرع. عندكم معنى آخر عرفتموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله إيمانه باطن بلا ظاهر إيمانه ظاهر مع حساد بطل تعرفون نصا على هذا ما نعرف هذا هو الذي أراده الله والذي طلبه الله منه والذي لا يدخل واحد من الا إلا هذا هو الايمان لا حديث لم يعمل خيرا قط خلاص الدين كله لم يعمل إلا خيرا هذا والإيمان يمشي معنا من أول تفسيرنا إلى الآن وسيظل معك إلى آخر القرآن هذا والإيمان شرعي قرن وعمل حول بلثاني أتقاد بالجنان عمل بالجوارح والأركاء ولا تنبسوا حق الباطل أنتم حقا أنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وعادوا الذكاء مع الرافعين نعم هذا والإيمان الظاهر الذي ترجم حقيقة الباطل يا أخي بحبك وأنا اجي ثم على فضرك ممسك السكين اليد والله ما احبك إلى قلب أريد ذبحك لكنك والله ما احبك يا أخي والله أنت فلتك كبير وأنا ممسك بالسكين جاثم على فضرك آه منك يا كذاب العمل يصدق قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضى إذا طرحت طرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إذا فسد الجسد كله فلم يفعل امرا ولم يجتب نهيا سأيصرحنا القلب كذب كذب كذب، والفرج يصدق ذلك ويكذب او يكذب نعم وقيل الضغط المعطوط والسلاث في, في العديد وليس بجانات التركيز والفرسيز والسلاثيز نقوم لهم ونجعله مع رضا عزيز ونجعله مع رضا عزيز يوم من قضيان السلاثي لأنه أكبر نعم هاتان فائدتان الفائده الاولى ان قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع ضمن الادله التي تدل على وجوب صلاه الجماعه على الاعيان وهو القول الذي يترجح من اقوال اهل العلم بين قائد بالشرطيه في صحة الصلاه وهذا قول الظاهريه وملائكه شيخ الاسلام وبين القول بوجوبه الكفائي وضينا القول بتأكد السنية وبين القول بأنه بأنها يعني جماعة وجبة على الاعيان وهذا هو القول الذي تدل عليه الادله منها واركاعوا مع الركع هذا أمر والأمر إلى أن ترد ومنها قول الله سبحانه وتعالى كنت له معك الأمر في ولو كانت سنة لما خاطر المسلمون بأنفسهم وكذلك ما جاء في الساحل من حديث أبو هريرة هممت أن آمر بالصلاة فتقابل حديث وفيه فأحرق عليه بيوتهم وليكونوا الوعيد بالتحريق على سنة إلى غير ذلك من الأدل فقول الله سبحانه وتعالى وفتعه مع الراتعين يدل على وجوب الصلاة والسلام مع جماعة المسلمين عند القدرة على ذلك ما لم يكن عزيز. قال وفيه أيضا أن الركوع من أركان الصلاه وهذا يدل عليه حديث ابي هريره في الصحيحين حديث المسيط راضي ويدل عليه هذه القاعده التي قاعدها الشيخ هنا قال وذلك والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها قال سبحانه وتعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهورا فدل هذا على ان القراءه يعني الفاتحه واجبه وقال قال تعالى قسمت الصلاه بين وبين عبد المسلم فتسمى الفاتحه فاذا قال الحمد لله يارب العالمين فتسمى الفتحه الصلاه فدل هذا على نقميه الفتحه فتسميه العباد هذه القاعدة التفع بها تسمية العباد بجزئها يدل على فرضيته فيها يدل على فرضيته فيها نعم طيب نفع نفع